اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وإن خفتم ألا تقصطوا في الياتم فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعديلو فواحدة أو ما ملكت أيمانكم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 Fåda därför att de har betalat för dem vad de har للرجال نصيب مما ترك الوالدان bevisa dem, så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 فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم درية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار إنما يأكلون في بطونهم نار وسَيَصْلَوُنَّ سَعِيرا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 منهم السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلئم منه الثلث فإن كان له إخوة فلئم من السدوس من بعد وصيتي يصيبها أودين آباءكم وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقرب لكم لفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكما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 ما تركتم إلا من كلكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تصور فيها مدين وإن كان رجل يورث كلالاً أو امرأة وله أخ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 فإن شهدوا فأمسكوهن في بيوت حتى يتوهفهن الموت حتى يتوهفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن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 hade ida pågått hade mörkret kallat att det är tåbet nu och de som dör är kaffar. Dessa de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 var بالمعروف runt, كرهتموهن jag runt, تكرهوا شيئا runt, var jag runt, var وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُم نِّصْفَ مَا آتَيْتُمْ أَحَدًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم نيثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنهم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 Ommat och kumulat är däggarna och axat och kumulat är däggarna och axat och kumulat är däggarna och ommat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 فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما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 وفكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن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 وَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عظيما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 واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعلكم فلا تبغوا علي من سبيله إن الله كان عليا كبيرة